وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنهم اثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 119. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 110. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 111. والذين سعوا في آياتنا معاجزين 112. أولئك لهم عذاب من رجز أليم 113. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد